لا تُلْقِيَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِنَّ شَأْنَنَا نَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ أَيَّتَمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ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 أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لا إيه وما كان أكثرهم مؤمن وإن ربك له وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ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 إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل Qala alam nurebdika fiina waliida Wala biste fiina min umurika senin Wafعلta faalataka التي faalta وأنت من الكافirin Qala al-Fa'altu وأنا من الضal Farar tu min kum, lama khift kum, fahuhabi Rabb pukmu, wajalni min almurssalin, watalka nigma tu munnuha عليya anabat tabani Fanyol, what is the Lord of the WHO? He said, Lord, the heavens and earth and whatever between them, if Kata Rabbu kum Rabb abai kum Al awali. Kata Inna Rasul kum Aladin arsila ilai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 Kata ke Malai, "Haulu, inna dzal sahir alim, yurid ayi uchrjakum min arzikum bi sihrhi, قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لمقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِمَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا الْلَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 فالقاوا فاعصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمن تُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مَنْقَلِبُونَ إِنَّ نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ المؤمنين. Wa auhainā ilā Musa an asribi abadiin nukum muttaboon fāarṣal fīrgon fīl mada'in pashirin innahā إِلَى شِرذِمَةٍ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَضَآئِعُونَ وَإِنَّ لَجْمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وكنوذ ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين Falama tera al Jum'ah, NQal ashab Musa, Inna lamudarakun, Qal kalainna ma'ya Rabbu syehdiin, بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَظْهَرْقُنَا الْآخَرِينَ إِنَّمَا فِي ذَلِكَ لَا أَيَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 فعمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ فلو أن لنا كره فلو أن لنا كرهة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية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 قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بقايد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم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 فان جینا هو ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ اتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون A mendedkum dengan nami dan bin, dan jannah dan geyun. Inni Katakan, "Sewaan علينا, wa'adta amlam takum min al wa'idin. In hada illa khulqul awalin, wa ma nahnu bimuzabbin, fakzabuhu fahlekna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 وزروع ونخل قلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين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 فعقروها فاصبحون ادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 Kauulain, lama tertehi Aluut, lakukanan mina Muxrajin. Kauulain, lama tertehi Aluut, lakukanan mina Muxrajin. Kauulain, lama tertehi Aluut, lakukanan mina Fenajinahu, ahlahu ajma'in, illa aguza fi al ghabirin. Thumma demarna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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطات المستقيم Walau tak berhasut nas asyiahum, walau ta'atho'fi al-ard mufsidin. Wat-taqul Lilli khalaqum wal-jib al-tal awalin. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسطط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأستط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلٍ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 فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون Aferأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من ضريه الا لها منذرون ذكرا وما كنا Innahum عن السمع لمعزولون Fala tadu'u'ma Allah ilaha'n ākara Fetakun min al-muhazabin Wa anzir'u'rashirataka al-aqarabin وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ أُمَمَّ مَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ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 وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبي ينقلب